وما وَمَا فيها وهو الرحيم الغفور وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة قل بلى وربي لتأتينكم عالم الغيب لا يعزب عنهم اثطال ذرة في السماوات ولا في الأرض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 يَوْمَئِذٍ إِذَا مُزِّقَتْ كُلُّ مَمْزَقٍ إِنَّهُ لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ أَفَتَرَى عَلَ اللَّهِ كَذِبًا أَمْ بِهِ جِنَّةٌ بَلِ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ فِي عَذَابٍ وَضَلَالٍ بَعِيدٍ أَفَلَمْ يَرَوْ فهم من السماء وَالْأَرْضِ إن شأن نخسف بهم الْأَرْضَ أَوْ نسقط عليهم كسفا من السماء إِنَّ في ذلك لَآيَةً لكل عبد منيب ولقد آتينا داود منا فضلاً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 ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه ومن يزغ منهم عن أمرنا نلقه من عذاب السعير يعملون له ما يشاء من محارب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكر وقليل من عباد الشقور فلما قضينا عليه الموت ما دلهم على موته إلا دابة الأرض ما دلهم على موته إلا دابة الأرض تأكل من سأته فلما خر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 هنا انكر ممزق إن في ذلك لايات لكل صبار شكوا ولقد صدق عليهم ابليس ظنه فتبعه الا فريقا من المؤمنين وما كان له عليهم من سلطان الا لنعلم من يؤمن بالاخره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 وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذن ظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكم مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أمحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل نَجْعَلُ لَهُ أَن دَادًا وَأَسْرُ نَادًا تَلنَ الْعَذَابَ وَجَعَلْنَا الْأَغلالَ فِي أَعْنَاقِ الَّذِينَ كَفَرُوا هَل يُجْزَوْنَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ وَمَا فِي قَرْيَةٍ مِنْ نذير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 قُل إِنَّ رَبِّي بِصُدُورِ الرِّزْقِ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَمَا أَنفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ يَقُولُ لِلْمَلَائِكَةِ أَهَؤُلَاءِ الَّائِيَكُم كَانُوا يَعْبُدُونَ قَالُوا سُبْحَانَكَ أَن تُولِيَ هُنَا مَن يَدْعُونَهُمْ يَعْبُدُونَ الْجِنَّ أَكْثَرُهُمْ بِهِمْ مُؤْمِنُونَ فَالْيَوْمَ لَا وَدَاوُكُمْ لِبَعْضٍ يَنْفَعُ وَلَا ضَرَّ وَنَقُولُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا عَذَابٌ نَارٌ الَّتِي كُنْتُمْ بِهَا تَكْذِبُونَ وَإِذَا تتلى عليهم آيَاتُنَا بينات قالوا ما هَذَا إِلَّا رَجُلٌ يُرِيدُ أن يَصُدَّكُمْ قَالُوا مَا هذا أي يصدكم عما كان يعبر آباءكم؟ وقالوا ما هذا إلا إفك مفترى؟ وقال الذين كفروا للحق لما جاءهم إنها لا إلا سحوم مبين وما أتيناهم وَيَدُونُهَا وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْهِمْ قَبْلَكَ مِن نَّذِيرٍ وَكَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَمَا بَلَغَهُمْ مِّنْ عَشَارِنَا آتَيْنَاهُمْ فَكَذَّبُوا رُسُلِي فَكَيْفَ كَانَ نكير قل إِنَّمَا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 وهو على كل شيء شهيد قل إن ربي يقذف بالحق علام القيوب قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد قل إن ضللت فإنما أضل على نفسي وإني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 وَأَنَّ لَهُ رَتْنَاهُ مِنْ مَكَانٍ دَعِيدٍ وَقَدْ كَفَرُوا بِهِ مِنْ قَبْلُ وَيَكْذِبُونَ بِالَّذِي مِنْ مَكَانٍ دَعِيدٍ كان في شك